هل يجوز أن تصلى صلاة القيام بدون جماعة وهل صلاتها في البيت أفضل أم في المسجد يجوز أن تصلى التراويح في البيت لأن الأرض كلها مسجد ولكن صلاتها في المسجد أفضل لأن المساجد خير البقاع في الأرض كما يجوز أن تصلى بدون جماعة ولكن الجماعة أفضل وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة جماعة ولم يداوم على الخروج من بيته ليصلي بهم خشية أن تفرض عليهم ثم كان أن جمعهم عمر على إمام جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه خرج ليلة في رمضان إلى المسجد فوجد الناس اوزاعا متفرقين فراى أن جمعهم على إمام واحد أفضل فجمعهم على أبي بن كع ولما رأى ذلك في إحدى المرات قال نعمة البدعه هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد أن الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل حيث كانوا يقومون في أول الليل والله أعلم